طالبوا منه أن يقرب له الصفا ذهبا وبيل الله له جل فعلا أنه يفعل لهم ما يطلبون من هذه المعجزات التي طلبوها لكن تكون أو تجري بهم نفس السنان الكونية إن كفروا بعد ما رأوا الآيات أهلكهم الله بالعذاب بسأل بعذاب بعامة فأبى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شيئتا تستأني بهم لعلنا نشتبي منهم وإن شئت الذي سألوا فإن كفروا كما أهرك وإن كان قبلهم وإذا فإنه يعني كما بيّن الله جل وعلا أن سنة الله لا تبديل له لن تجد سنة الله تبديلا لن تجد رسنة الله تحويلا قال الله تعالى وَمَا, وما مَنْ عَنَى نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بَيَا الْأَوَرُمِ يعني هذه الآيات التي جاءت معجزات وطلبوها والله جل فعلا جعلها عيانا أمامهم ليؤمنوا ولكنهم يجحدون ولكنهم يكفرون بل زادوا عطواً وطغياناً وكفراً وجهوداً وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقال الآخرون اللهم أن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء قال الله جلال فعلا إن أنزلنا عليهم هذه الآيات التي طلبوها وكفروا بها عجلنا لهم العقاب والعذاب وهكذا سنة الله الكونية في عباده أنهم إذا طلبوا المعجزة فأتاهم بالمعجزات التي طلبوها فكفروا عجل الله, عجل الله لهم العقابة والعجاد. وما منعنا أن نسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثموداً ناقة مغسرة فظلموا بها يعني فليعتبروا عبرة وخياساً على من سبقهم من هؤلاء من أصحاب الناقة فإن الناقة طلبوا ناقة من الله العالى وأتوا بالمواصفات وغالوا في المواصفات حتى أخرج الله له من الصخرة ناقة تحتلب يوماً وتشرب من البئر يوماً ويحتربوها يوما فاليوم الذي تشرب من البيئ تشرب كل البيئ واليوم الذي يحتربوها تعطيهم مثله لبنا وهذه من أعظم المعجزات فأتت لهم هكذا فعقروها وقتلوا الناقة فأنظرهم ثلاثة أيام حتى أتاهم عقاب الله جل في علاه وما منعنا نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا سمودا ناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا الا تخويف وما نرسل بالايات إلا تخويف فهنا يبين الله جل وعلا انه بعدما اتهم بالناقه التي وصفوها وصفا دقيقا واخرجها من الصخره من الصخره وكانت لهم آية عظيمه فلما كفروا عجب الله لهم العقابة والعذاب وهكذا اهل مكه من فعلوا بذلك فإن الله جل وعلا يجري يجري بهم هي سنة هؤلاء فسنة لا, لا تبديل لها وسنة لا لا تغيير لها ولا تحويل لها قال وآتينا ثمود ناقة مبصرة يبصرونها وهي مبينة على أنها معجزة من معجزات الله جل في بصيرة يبصرونها أمامهم عيانا لأن الله أخرجها من الصخرة والمعجزات الأخرى فيها أيضا كل معجزة تأتي للناس وتأتي للأمم فمن كفر بها عجل الله لهم العذاب كما قال الله تعالى فإني منزل عليهم فمن كفر بعد بعد فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقه المبصره فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا والمعنى أن الله على يرسل بهذه الآيات للعبرة وللعبرة فيعتبرون بها ومن يرسل به الآيات إلا تخويفا وأعظم الآيات تخويفا الموت فإن الموت يعني يجهز على كل أمل كما قال النساء أكثر من من ذكر هذا الذات الموت من أعظم الآيات تخويفا وأيضا من ذلك المعجزات التي البهيرة التي جاءت أمامهم فهذه المعجزات لابد أن تخوفهم أنهم لو كفروا يعجل الله لهم بها العجب. ومنها العذبات والهلاك والعقابات التي تنزل على الذين كفروا وجحدوا بآيات الله جل فعلاء هذه أيضا من عظيم الآيات فتكون تخويفا لمن جاء بعدهم حتى لا يسير سيرهم لأنه لو انتهج نهجهم وسار سيرهم كان العقاب كعقابهم قال الله تعالى ومنعنا نرسل بالآتي إلا أن كذب بها الأولون وأتينا سمودا ناقة مبصرة فضرموا بها وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَأَرَادَ مِنْهُمْ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا رَحْمَةً أَوْ أَرَادَ مِنْهُمْ رُجُوعًا رَحْمَةً بِهِمْ أَرَادَ مِنْهُمْ رُجُوعًا وأراد منهم عبادة وتوحيدا رحمة بهم فإنهم لن يغنوا الله على شيئا ولن يضروا الله شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا قال ولو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا قال الله تعالى واذ قلنا لك اوحينا لك يا محمد واذ قلنا لك وهذا اثبات القول لله دليل فعلا لك اثبات القول لله دليل فعلا وان القول لله فيكون الكلام بصوت وبحرف قال الله تعالى واذ قلنا من ما المتكلم الله تعالى فاثبت لنفسه كلاما واثبت لنفسه قولا واذ قلنا واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وإذ قلنا لك إن ربك أحاط من الناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا تغيانا كبيرا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس هنا أيضا فيها ما فيها من التشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم وأكثر النبي أو أكثر الله العالم بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا لهم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بناس فيها أولا تقريب جانب النبي صلى الله عليه وسلم وفيها تشريف النبي صلى الله عليه وسلم أبيان مكانة النبي وأيضا هذا يعني يعتبر له الوقع الكبير في نفوس السامع لأن الله يكرر إضافة محمد صلى الله عليه وسلم له تشريفا له أبيانا لعظيم منزلته عنده وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس والحق بأن أحاطت الله لنفعله أحاط في كل شيء فقد أحاط الله لنفعله سمعا وبصرا وعلما وأحاط الله بكل شيء قدرة سبحانه جل فعلا والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقد أحاط بكل شيء سمعا قالت تعيشة رضي الله عنه وارضاه سبحانه الذي وسع سمعه الأصوات إن لخاو لا تشتكي زوجها في ناحية المسجد ويخفى علي بعض حديثها قال فقامت قال فسبحان من سأوسع سماعه الأصوات كلها فأنزل الله جعال قد سمع, سمع الله وقال لا تجادرك في زوجها وتشتكي إلى الله وأحاط بهم علما وأحاط بهم بصرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام وننبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه قال حجابه نور حجابه النار، لو كشفه لا صبحات صبحاته وجهي من تا بصره من خلق فعن بصره كما قال عنا بصره ينتهي الى كل الى كل خلق سبحانه وجل في علا قال واذا قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعل الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجرات المائته في القران ونخففهم فما يزيدهم إلا تغيان كبير وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وإذا دلالة على عظيم ربوية الله دلا في علأ فيها دلالة على عظيم ربوية الله دلا في علأ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وهذه فئة مقنينة قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وفيها إرعاة للكفر والفاجر الذين يخارفون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما دعنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الممعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا تخيانا كبير وإذ لك إن ربك أحاط بالناس قال وما جعلنا الرؤية وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس تعلمون عندنا رؤيه بالالف ورؤيه بالتاء المربوطه فالفرق بينهما هما ياتيان في الرؤيا البصريه ولكن الرؤية بالالف يكثر استعمالها في المنام ويجوز كل واحد ويجوز ايضا ان تكون في في رؤيه اليقظه لكن رؤيه فهي رؤيه فائدها في اليقظه أكثر, اكثر استعمالها في في في اليقظه في قول جعله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك قال علماؤنا هي رؤيا العين وهي ما راه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعاجيب حينما أسرى به ثم أرجى به إلى إلى السماء وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال وما جعلنا الرؤيا رؤيا العين وما جعلنا التي أريناك إلا فتنة للناس وهذا قول كثير من المفسرين سعيد من جبيل ومجاهد وعكرمة ومصروق والنخع واختادة كل أولاء قالوا بهذا القول وهو قول نعباس رضي الله عنه وعرضاه يبين معناها الرؤية التي رأها, عين رأها بعينه أندبي صلى الله عليه وسلم فحكى عنها فهذه كانت دلاءا وفتنة نعم وكانت اختبارا عظيما فمن القوم من آمن به ومن القوم من, من كفر به وقيل القول الثاني وقيل وما دانا الرؤيا التي الله يراها هناك رؤيا المنام الرؤيا قلنا بانها على بابها ومتعنا الرؤيا رؤيا المنام قالوا هذه أيضا فيها قولان هي أنه رأى في المنام أنه سيدخل مكة محرما لذلك أتعجل النبي السلام قبل أن يؤذل له على ما قال ثم حدث ما حدث في الرجوع ولكن قد صادق الله أعده له بأنه قال إننا فتحنا لك فتحم بنا لقد قد قال في صورة الفتح لقد صادق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخل المسجد الحرام نعم وقيل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بني أمية لم تصلط على الحكم والحق أن هذا ضعيف لم يصح هذا رآه علي بن زيد بن جدعان وتعلمون علي بن زيد بن جدعان ضعيف جدا في الحديث عن سعيد بن بن سيب يعني بأن الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم رؤية فاني أمي على منبره يعني اتصالت على الحق وهذا كما قلت ليس بصائح قال وما دعنا الرؤيا التي أرينك إلا فتنة للناس إلا اختبارا وبلاءا وغربلة وما من أحد يزعم زعما إلا واختبره الله دل فعله وما من أحد يريد الله دل فعله إلا ونزل عليه الباء تطرى حتى يمحصه حتى يثبته حتى يعني ينقي, ينقي هذا المكلف من كل ذنب وخطيه قال الله تبارك وتعالى ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس بلاء للناس وهذا البلاء كما قلنا اما بلاء يربح فيه المرء او يخسر فيه المرء كل كل شيء الله جعلنا من الفائزين والسعداء يا العالمين قال والشجرة الملعونة في القرآن وهذه الشجرة الملعونة في القرآن في اقوال كثيرة وصحها وأكثرها وأبلغها وأسدها هو من قال بأن المبسوط بقوله والشجرة الملعونة في القرآن يعني والشجرة وهي شجرة الزقوم وهي شجرة الزقوم وشجرة الزقوم في النار, في النار كما قال الله جل فعلا شجر أن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهر يغري في البطون فهم يقولون يعني أبو جهل كان يستهزئ من ذلك يقول يا معشر محا... قريش إن محمدا صلى الله عليه وسلم يخوفكم بشجرة الزقوم هلستم تعلمون أن النار تحق الشجر ومحمد يزم أن النار تنبت فيه الشجر وز... وقال تنبت فيه الشجر فهل تدرون ما الزقوم قال بعضهم ان الزقوم برسان بربر التمر والزلد فقال أبو جهد يا جري أبغين تمرا وزلد فجاءته فقال من حوله تزقموا من هذا الذي يخوفكم به محمد صلى الله عليه وسلم سبحانه ربه العظيم استهزاءوا حتى بدين الله وهم على خطر بل هم قد, قد ولدوا ولدوا بلوجا سريعا سريع في الهلكة نعوذ بلها نخوذ لها أنزل الله على أمثال هؤلاء في قولي ونخوفهم فما يزيدهم الا طغyana كبيرا إذا في قوله متعاد رؤى التي اضناك الا فتنه للناس والشجرات الموتى في القران وهو يخوفهم فما يزيدهم الا طغyana كبيرا يعني ما يزيدهم بهذه الرؤيا الا فتنه عظيمه وريانا لو قلنا اصلها في مسألة الذهاب إلى بيت المغدس فإن الذهاب إلى بيت المغدس معلوم الذهاب إلى بيت المغدس في لاية ورجوع معلوم أنه فتنة كبيرة لهم ولذلك لما سمعوا فمنهم مصفر, ومنهم مصفر والمسألة كانت على الإنكار الظاهر منهم في ذلك وخير الشجرة المبعونة الشجرة التي ترتوي على الشجر يعني فيها مضرة على على النفر قال ونخوفهم فما يزيدهم إلا تغيانا كبيرا نخوفهم مثل هذه الآيات لكنهم لا يزددون إلا تغيانا كفرا وكبرا فما يزيدهم إلا تغيانا كبيرا فلما زدهم التغيان الكبير تركهم وخل بينهم وبين أنفسهم حتى هلكوا في ذلك حتى هلكوا في ذلك وإذ قلنا لك أن ربك أحاطم الناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشيرات المنعودة في القرآن ونفوثهم فما يزيدهم إلا تغيانا كبيرا اذا فاهم صمبطه سياتعلم الله اللي فيه علم حاضر بقول له شيء علم لا يقدر الله قدرا إلا, إلا اختبارا وبلاءا سنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير. إن الله حكيم يضع الشيء في موضعه. إن الله حكيم يضع الشيء في موضعه. أخفيا سالة ثم أنتخلها